والآن فمع القارئ عادل ابن أحمد بارباع بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدينت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدح فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه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 وَقَاسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ نُطْقًا عَن نَّطْقٍ فَمَا لَهُم لَّا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون